119. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 110. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء نَسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ 114. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 115. الذين كفروا لهم عذاب شديد 116. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ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 جَعَلَ لَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا 119. سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون 111. وتستخرجون حلية تلبسونها 112. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 113. ولعلكم تشكرون 114. يولج الليل في النهاية وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطِمِيرٌ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَمْلِكُمْ 119. يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 110. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 111. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد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 وَٱلصَّلَاةِ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلضُّلُّ وَلَا ٱلْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ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 وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ الصلاة وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن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 لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دارا مقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو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 اخرجنا نعمل صالحا ربنا يا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعنمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجا صير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلقه في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربه الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارئيتم شركاء كل الذين تدعون من دون الله يرون ماذا خلقوا اروني أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن سَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُم نَذِيرٌ لَإِنْ جَاءَهُم نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحَدًا مِنَ إحدى الْأُمَمِ فَلَن نَّجَاءَ 112. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين 113. فلن تجد لسنة الله تبديلا 114. ولن تجد لسنة الله تحويلا أو لم يسيروا في الأرض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أو له يؤخذ الله سَبِيعًا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَبَبٍ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَبَبٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا